بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م م غلبتهم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 أولي بين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشكين من الذين فرقو دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم